عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الژنار بالدينار لا فضل بينهما والژرهم بالژرهم لا فضل بينهما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواه مسلم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا فَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربى إلا كان عاقبة أمره إلى قلة رواه ابن ماجة والحاكم ينحق الله الربى ويربي الصدقات عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الزنا والربى إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله رواه أبو يعلى والحاكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ اللهسول وَإِن تُبَتُم فَلَكُم روسُ أَمالكُ لا تَظمونَ وَلا تُظم لمونَ وَ